تهيمني منازلهم والفران وعسى لا دقت لواتهم والفران يا حفن طال يا حفن طال يا ابن امي والفران مصيبه والعدو بينا استفاي Ja, egal. Ja.